I'm just one. See oh. you. 啊。 تربيه <تصفيق> إن كفروا ويصدون عن سبيل الله الحرام الذي جعلناه للناس سواء فيه والباد وما يرد فيه بإلحاد من عذاب أليم وإذ بورنا لإبراهيم هكان البيت ألا بيت ينطافين والقائمين ونركع السجود وأدنا في الناس في الحج وعلى كل قام يأتين من كل فج عميق ليشهدوا مناقع لهم ويقصوا الله في أيام معلومة. you <laughs> اجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول السور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الطير أو بِهِ الضيو أو تأوي به الريح في مكان سحيق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقر القلوب لكم فيها منافع See? ويقول كان فيها اسم الله كثيرا очку mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. في برية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم لئن اجتر في سمير الناقذم قتلوا او ماتوا لا الله رزقا حسنا لرزقاهم الله رزقا حسنا وإن الله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 ألم أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون